أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شيد منكم الشهر فليصمه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 Mwezi wa Ramadhani ambao imetelim shuhumu Qur'an Kuwa ni wongofu kwa watu Na hoja zilizo wazi za wongofu na upambanuzi Basi atakekua mgini katika mwezi huu na afunge Na mwenye kuwa mgonjwa au safarini Basi atimizi hisabu katika siku nyingine Mwenyezi mungu anakutakieni yalio mepesi Walahakutakieni yalio mazito Na mtimizi hiyo hisabu Na mumtukuze mwenyezi mungu kwa kuwa amekuongoeni ili mpate kushukuru imeletwa kwako na uongofu.com